من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن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 وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صيئهم وقذف في قلوبهم مرعب وقذف في قلوبهم مرعب فرِيقا تقتلون وتأسرون فرِيقا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 إن ترزنا الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة وإن كنتم ترزنا الله ورسوله والدار الآخرة فإن